يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعي لقادر يوم تبل السراء، فما له من قوة ولا ناصل، والسماء. الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم